كرام رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء سأل يسأل كل امرأة قالت يحرم عليها أنها تدفن في المقاور أقاربها والسعيد فدفنت في قبر أختها برفؤات في هذه الحالة يجب أن تنفذ المقصية نعم إن كان هناك إن كان هناك قبر آخر يمكن أن تدفن فيه فيعمل بوصيته أما إذا لم يكن هناك قبر آخر فأن ذا إبن هذا المباب الذي يجعز أضطره هذه المرأة كانت مريضة وقد قالت قلب الوفاء أنها إذا عفيت إن شاء الله سوف تذهب للعبنة في رمضان كان حكم هذا يجب الوفاء بهذا أبناء أولا أن ماتت وأما أقاربها أو الورثة فلا يجب عليهم ذلك لكن إن فعل ذلك من ناور الجر يؤذيها يأيز الله تعالى اعلم يقول البيع عند أذان الجمعة الثاني لا محرم فهذا الشراء في هذا الوقت يحرم والبيع يبان مين البيع المشتري البيع والشراء البيع والشراء لأن البيع, والشرق. البيع, والشرق. البيع والمشتري لهما مخاطب بقوله يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله ودرباكم كلاهما مخاطب كلاهما مخاطب الا اذا لم يكن من أهل الخطاب إذا لم يكن الاهل الخطاب يعني امراه باعت امراه جائز امراه تبيع طفل طفل يبيع امراه هذا جائز هل إذا لبس للمرأة خمار أثناء الصلاة وتكبر من تحت الخمار معلومة أنها إن تلبس الخمار على ملابس, ساترة ملابس غير ساترة العورة؟ أجازة يكون السدل في الصلاة يعني هم يلابس غير ساترة للعورة هل ملابس شفافة ملابس يعني عن الصلاة صحيحة هذا الصلاة صحيحة أما السدل والاجتمال واجتمال الصماء هذا يكره كما سياتي إن شاء الله في شرح أبلو المرام والصلاة صحيحة رجل يربي بقرة عند مربي أبقار وعند بيعها ما يزيد عن أصل ثمنها يأخذ نصفه فما حكم ذلك أنه ياخذ لبنها إذا اتفق على ذلك فلا بأس وإذا غلبت هذه البقرة يأخذ نصف سنة مريدة عند عندها فهذا أيضا جائز إن شاء الله ما أنفرة العمل الصالح التي تتبع التوبة من الذنوب قوله تبارك وتعالى إلا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فأولاك يبدل الله سيئاتهم حسنات يشمل كل عمل صالح لكن في النقام الأول إذا كان الإنسان مثلا يتوب من السرقة فأول ما يجب عليه بعد ذلك أن يرد الحقوق إلى اهلها أن يرد الحقوق إلى أهلها ثم يكثر من الصدقه إن أمكانه ذلك فيكون هذا من جنس العمل السيء الذي كان يعمله هو كان يسرق فالآن ينفق, الآن ينفق. لكن أفضل الأعمال صلاة لا في جوف الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد صوم رمضان صوم شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل وكذلك الصوم، قصوم، وتلاوة القرآن، التسبيح، التحميد، التهليل، التكبير، سائر الأعمال الصالحة والأفضل في العبادة، متنوع في العبادة. الأخ الذي يسأل يقول هل جوز ذكر كذا هل يجوز مرأة؟ كذا نعم يجوز نعم يجوز اخر اللي بعد بيكلم على الاخلاق وكل الاخوه الله عارفين يا شيخ الكلام للاسف لكن التطبيق هو اللي ينقصنا التطبيق هو الذي ينقصنا ثم تمثيلك بحاله الفوضى اللي حدثت عندما هم الشيخ محمد حسان انصراف هذا لا نقول عنه هو من نساو الأخلاق أو اخلاق ولكن هذا يعني من محبة الإخوة الزائلة للشيخ وحرص الكثير على مصافحته، فهذا الذي جعل من الإخوة يقومون إليه وليس معناه أنهما عندهمش أخلاق ولا ما عندهمش ادب كما وصفت أنت هذا يعني العمل هذا في نظري يقول لروض فضلكم كلام بإجاز عن البطاقات الضربية ما هي حقيقتها البقاء جائز أنها ما فيش اسمها اسمار تأهض ضربية البقاء أنت أخطأت السؤال نعم الذي يباع البطاقة الاسترادية مش البطاقة الضربية البطاقة الاسترادية البطاقة الاسترادية هي بطاقة منحة من جهاز تنفيزي للمنطقة الحره وهذه كانت في زمن ماضي تصرف للتجار ثم بعد ذلك ثم الوقوف عند حد معين والمستورد لا يستطيع أنه يخرج البضاعة من جمرك إلا على بطاقة استراضية فأكثر الذين لهم بطاقات مثلا لا يستوردون فيبيعون هذه المنفعة للتاجر الذي لا يكفيه البطاقه الاستراليه التي تخصه فبيعها حلال من نهايه البيع البيع حلال لانه بيع منفعه وهذه المنفعه التي يبيعها من بيع المنافع الجائزه يعني مثلا هناك منافع لا يجوز للانسان هو يبيعها هناك منافع يجوز من هو يبيعها فهذا من المنافع التي يجوز الانسان ان يبيعها يقول الا يمكن ان نقول ان حديث ميمونه والمرت قد يكون قبل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في الحديث عامه القول بان هذا قبل او بعد يحتاج الى معرفه المتقدم والمتاخر هذه وحيد الثانيه الثانيه ان العلماء انما يلجؤون الى ذلك عند تعارض الادله وعدم امكانيه الجمع فحتى لو كان هناك متقدم ومتاخر وان كان الجمع بينهما فانه لا نلجأ إلى القول بنسخ حديث من لأن لان نسخ حديث معناه بطل العمل به وابطال العمل بدليل معناه اهدار جزء من الشرع ولذلك القاعده الشرعيه تقول اعمال الدليلين اولا اهمال احدهم فلذلك لم يقل احد من العلماء ذلك هذا يعني جوابا على قول اخي لكن الذي ينبغي ان يفهم ان العلماء اذا خرجوا الحديث على قولين او ثلاثه أنت كطالب علم لو افترضت هذا الافترض أنت تفترض وتسأل ليه؟ انما أحذرك أن تقول مثلا وانت تشرح هذا الحديث ان هذا واجب من الجوه إذا أنت الوقت صرت في مقام المجتهدين والعلماء وبدأت تكتهد في فهم النصوص وهذا خطأ لأنك ليس معك هذه الآلة ها؟ ولكن أنا أجيب على سؤالك لأبيد لك لماذا لم يقل احد من علماء هذا؟ إنما مش كل واحد تتراه له فكرة وين كذا يعني مثلا أخذ أسعب لما قال له ما يكونش إنه وصلا كان مؤتذرا لأنها لن حدش معلماء فرع بهذا المفتراض أبرا ما حدش معلماء فرض هذا المفتراض أبرا لكن إنما إحنا أخذنا وردنا في الإجابة عشان نقول لماذا لم يفترض أحد من علماء ذلك يعني أمام الشافئ لما قال ليس هناك ثوب في زماننا يسعى لهذا ولا في الدنيا يعني ما فيش سوق في الدنيا انه يكفي المرمونة يكون عليها بعضه والنبي عليه بعضه وبينهما جزء ويكون وصل لك مؤتزرا وميتحفا به او مرتبيا ما فيه سوق في الدنيا في ولا نعرف سوق في الدنيا على هذه الهيئة فالجواب يأتي على هذه الصورة لكن انت لا ينبغي عليك ان انت تكتهد في فهم النص او انت تضع فهما جديدا لهذه النصوص. تقول المرأة عندما تقول سمع الله من حملها الغرفة لديها ويكون كم من عباءة واسعة إذا اكتشف هل فرت صلاتها إذا انكشف شيء من عورة الغرفة أو عورة المرأة في الصلاة، إن يكون هذا الشيء يسيرا وإما أن يكون كبيرا فإن كان هذا الشيء يسيرا إن كان هذا الشيء يسيرا فعند بعض العلماء لا يقضح في صحة الصلاة مطلقا يعني امام هو الحنيف مثلا يقول لو انكشف من المراه أقل من ربع شعرها لا تبطل صلاتها مثلا وأقل من ربع ذراعيها وكذا وكذا أما إذا قلنا أن الرجل قد انكشف منه شيء من عورته أو المرأة وكان هذا الشيء كبيرا فإما أن يسارع إلى تغطيته وإما أن يترك تغطيته بعد من كشف فإن سارع إلى تغطيته فصلاته صحيح يعني واحد مثلا بيزجد في شباب كتير في هذه الأيام مثلا بيلبس تشيرت كده قصير وبنطلون أبسته سائط فيغوب كده التشيرت ده بيلتقي مع كمر البنطلون يجي يزجد ممكن ينكشف منه جزء من العود فلو سارع وغطى الصلاة صحيح. اما لو سارع وتركه هنا تبطل صلاة يبا هذه المرأة التي يحدث لها مثل ذلك انها ويبترفع إيادات الكشف لو غطيتها على طول الصلاة صحيحة إن شاء الله يقول أرجو تزجيد بالمقولة بنصف طبيب وبنصف أخيه طبعا يعني احنا كنا بنقول بعض السلف وينسب الابن المبارك إيه إيه ان الدنيا تفسد باربعه قال نصف طريق ونصف فقيه ونصف نحوي ونصف متكلم المتكلم يقصد به الزمن الاول الرجل الذي يتكلم في العقيدة فقال نصف متكلم يفسد الأديان ونصف فق ونصف فقير يفسد البلدان يفسد الناس اللي عمال إيه؟ يفتيهم غلط ونصف طبيب يفسد الأبدان كل ما هي ما خلاص راح الباقي نحوي اللسان. يفسد النساء يفسد النساء يقول تحريم الرهان الرهان حرام لانه من الميسر الله عز وجل قال سبحانه وتعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فهو من قبيل الميسر والخمار يقول ما واحد من العمل بمسمى الجماعة بأن يكون لها أمير أو مرشد وهي الدليل على ذلك هناك فرق بين نحن نعمل عمل جماعي نحن نعمل تحت مسمى أمير ويبايع وله السمع والطاعة ويقام مقام الخليفة ويقام مقام ولي الأمر فهذا الذي أفسد حال شباب هذه الأمة لأن أكثر من ينتسبون للجماعات يوالون ويعادون عليه يوالون ويعادون عليه ويكذب من يقول انه لا يوال ويعادي على اسم جماعته التي ينتسب إليه والدليل على ذلك ما نراه يعني بعض الشباب في بلدنا هذه مثلا. يترك مثلا التعلم عند مشايخنا لأنهم ليسوا في جماعته ويترك نفسه جاهلا ويعرض نفسه للجهر سنين طوال من أجل أن هذا الشيخ ليس من أهل الجماعة التي ينتسب إليه بل والله كنت أن أتحدث مع أحد اخواننا كان كان رفيقا لنا في طلب العلم عند الشيخ مصطفى الألس، فبيحكي لنا الأوضاع التي في بلدهم، من يعني بعض الشباب كانوا يدرس عندي، وكان هذا منهم شباب يعني، مني ما أستطيع أن أقول لك كيف كانوا قرونا، إلى أن نزل بعض الناس في هذه الأيام طبعا البلدان مفتوحة، ف دخلوا في جماعة من الجمعات بولي صار الآن ذو يناني أشد الإذان بولي بلدت مثلا إذا الإخوة وضعوا إعلان عن المحاضرة لي يقطعوه بولي مرة زادت يعني أعطي المحاضرة في بلد فتركت السيارة في مكان خبأت السيارة خاف أن يكسروها ومشيت نصف ساعة على قدم خاف أنهم يكسروا السيارة والمعنون مكانه يتركونني لحظة هذا من باب ايه من باب من باب الولاء والبراء باسم هذه الجنعة مع انه لا يؤذيهم مع انه لا يؤذيهم فاذا كما قال الله عز وجل هو سماكم المسلمين هو سماكم المسلمين الشيخ بكر بزيب نور ورسل قيمة في هذا الباب حكم الانتماء إلى الفرق والجماعات والاحزاب حكم الانتماء الى الفرق والجماعات والاحزاب يقول ما حكم العمل بالاحزاب السياسيه الجواب واضح فهذه الاحزاب ليست هي الطريق الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لهذه الأمة بل ان الله عز وجل ذم التحزب والتفرق في الدين، وقال سبحانه وتعالى كل حزب بما لديهم فرحون فكل حزب يعلن انه هو الحزب المخلص انه الحزب الذي يجب ان ينتمى اليه وهو الحزب الاوحد الوحيد الذي ينبغي الناس ان يستمعوا عليه وياتي اخر ويقول بخلاف هذا القول ويرفع هذا شعار وهذا شعار وفي الآخر هناك تطاح بين هذه الاحزاب ثم من ظن ان اقامه الشريعه ستكون واقامه الاحزاب فهو مخطئ هذا ليس طريق اقامه الشريعه اقامه الشريعة بتعبير الناس لربهم حتى يصير الناس عبادا لله سبحانه وتعالى وعبيدا وموحدين لله سبحانه وتعالى وعندئذ لا لابد ان ينادي الناس بحاكم مسلم يحكم بكتاب الله اما هذه الاحزاب يا الذين قالوا بجواز الانتماء اليها هذا من باب تخفيف المضار من باب تخفيف الضرر او من باب تقليل الضرر وتحقيق بعض المصالح انما هل الشريعة ستقام الشريعة ستحكم والدين سيقام عن طريق الأحزاب لا اظن ذلك ومن ظن ان هذا هو الطريق فقد أخطأ الله تبارك وتعالى وأنت كشاب مسلم عليك بكتاب الله عز وجل وسنه النبي صلى الله عليه وسلم وادعو من استطعت ان تبعوه من إخوارك سواء في العمل أو من جوالك وهذا تساهم في بناء دولة الإسلام. باع القسط يطلب منها شخص شراء سلعه من محل فتأخذه، تذهب به المحل وتشتري السلعة وتدفع ثمنها، ثم تباها له القسط، هذا البيع جائز. هذا البيع جائز على قول أكثر العلماء، وإن كان بعض العلماء يقول بالحرمه لكن أكثر العلماء على الجواز، وهو أن تشتري السلعة وتتملكها. فإن كانت هذه السلعة مما تلقى نقلتها ثم بعد ذلك تعطي الخيار للشاري إنه يشتري منها أو لا يشتري إذا فعلت ذلك فالبيع إن شاء الله حلال والله تبارك وتعالى اعلم ذلك لحزاب كتير أشهاد هو ما فيش حزب ما فيش حزب قائم عليه شيوخ وعلماء هو كل الاحزاب لا بد الا تنسبق بصبغه دينيه دا شرط اي حزب توافق عليه الدولة لا يقوم على اساس ديني لو ظهرت في اي اساس ديني موفق فاي حزب حتى وان قيل ان هذا الحزب لطائفه معينه فلابد ان يكون هذا الحزب كسائر الاحزاب لبرنامج معين وليه بوايه قوانين لا يذكر فيها الدين لا يذكر فيها الدين هذا شرط وزي هذا شرط. ما قلنا العلماء اللي أجازوا إن الذين أجازوا الامتناع إلى بعض الأحزاب للترشح لأنه ليس هناك طريق الى هذه الطريقه قالوا إنما هذا في أضيق الحدود ولا يصلح لكل أحد وقالوا من الدعاه والعلماء لا ينبغي لهم ان يشتغلوا بالسياسة ولا يدخلوا في الاحزاب ولا يرشحوا انفسهم للمجالس النيابية لان هذا يشغلهم عن الدعوة وانما اذا وجدوا رجلا يظنون فيه انه سيحقق لهم ما يصبون اليه فيدفعونه لما ليس معنى هذا الكلام ان احنا, كن... إن إحنا نعمل حزب وان احنا كدونا حزب بعدين فلان مش عاجبه الحزب اللي تعامل ده ومعامل حزب ويبقى كل حزب المدارين فارحون بعد ما كان الجماعات هتبقى جماعات وأحزاب جماعات وأحزاب يعني ما قلتش بقى جماعات بس لا بقت ايه أحزاب وجماعات حزب مش عارف بايه وحزب ايه وحزب ايه نعم في اخوة الهوات السبع وعلادي نمو قنعة في الورفة تحكم الشريعة ده تحكم الورفة من حين في يعني ايه من اشتغت يا اولا بقى احنا بنذكرهم لازم الوقف يكون يعني محمد بول في شباب بول وقفه مليونيه لتحكيم الشريعة 70 طبعا الوقت كل واحد تطرأ له فكرة يقولك مليونين، مليونية هناك مثلا يبقوا ألف ألفين يقولك كم مليون موجودين. طبعا ما يكون جمعة التطهير جمعة الغضب لو رحم السلاف يقولك خمسة مليون إنما لو راح مليون فعلة يوم الجمعة يقولك رحم عشر تلاف ليه الشريع الإسلامي وزي ما احنا قلنا يا أخوان مش لا تريد الشريع الإسلامي طريق تحقيق الشريع الإسلامي يبدأ من القائدة وليس من القمة لما الناس اللي عندك مثلا خمسة وسبعين مليون مسلم او الا وسبعين مليون مسلم لما يبقى فيهم خمسين مليون ملتزمين وعايزين شرع الله عز وجل سيقام شرع الله لما طبعا الناس بيقرر الدنيا وعايزين الدنيا وعايزين من المطلقة وعايزين من الفلوس وخلاص ما يلتفتوش الى دين ولا, ولا كلام من ده هؤلاء لا يمكن ابدا أن تفرض عليهم حكم الله عز وجل إنما هو ما حاجه عن ربنا سبحانه وتعالى يعني الآن مثلا واحد مثلا كنت أقرأ مبالغ في قليل صوت الأزهر فبيقول يعني ان حصل استفتاء على زوجة رئيس الدولة القادم هل ينبغي أن تكون محجبة ولا متبرجة فكثير من الناس قالوا ينبغي أن تكون محجبة ليه؟ قالوا لأن معنى ذلك أن زوجها يغار عليها وإذا كان يغار عليها فسيغار على الشعر فلذلك قالوا من هذا الباب أنه شو بقى مدرباش بقى ومنه هو متدين قال لا أجيء مسؤولة غيره الفريق الثاني هذا الباب ينبغي أن نبغي الفريق الثاني ده قال احنا ما يهمناش بقى ولا محجبه اي واحد عنده برنامج كويس يحكمنا حتى وان كان الشيطان ولما ما يعجبناش عندنا ميدان التحرير ها يبقى انت لما تروح تحكم بالشريعه ومش عاجبه بالشريعة فما عندهمش دي ما خلاص ما فيش ضوابط شرعيه تحكمهم ولا في ضوابط شرعيه يرجعون عليها اقول لك خلاص تعالى نخرج على الحاكم خلاص مع المسجرة حلوة ها وانت النهارده شايفين اللي بيقوا في ليبيا وفي سوريا وفي لبنان يعني كثير من الناس كان مبتهجا في الاول وانت شايفين المفاسد وده يدل لنا اخواننا على قول السلف الصالح اذا اقبلت الفتنة عرفها العالم واذا ادبرت عرفها العالم الجاه الآن اللي كانوا مشجعين لان امر اعرف اعرف الان المفاسد اللي بتتوتد على الخروج على الحكام حتى وان كانوا كفارا حتى وان كانوا كفار يعني انت الان مثلا من شهر كده كان يقولك ليبيا عشان ترجع بس كده البنية التحتية بس عاز 480 مليار دولار يعني رجعت 50 سنة بقى ها لسه ما احدش عرف اللي جاي جب الارواح اللي بتزهق وكأن مثلا الجيش الليبي المثل الان اللي ماهوش مسلم في نظرهم لما يقتل منه لك وقد استطاع الصور قتل مش عارف مئة من كتاب القذافي أي أي يعني ايه مش مسلمين ودول مسلمين ودول مسلمين ولكن الناس بتؤجد نارة فتنة كذلك اللي بيحدث في سوريا من قتل وقتال اللي بيحدث في اليمن والتخريب والدمار اللي لحق بهذه البلدان اللي هي من خرد البلدان يعني سوريا ديش مش من بلاد الشام ربنا سبحانه وتعالى بارك فيها واليمن كذلك الحكمة يمنيه والايمان يماني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذه فتن ولا نفرح بها فالان صار الناس تفهم الان او بعض الناس بدا يفهم ان فعلا العلماء لما قالوا يحرم الخروج على الحاكم امتا كان فعلا الا مع القدره بحيث ما يبقاش مفاسد مترتبه على الخروج اعظم من الاصلاح المتوقع أعرف الكلام ده الان احنا بالنا خمس شهور ناس بتموت وصد بيخرب وبنيه تحتيه تدمر سواء هنا أو هناك ولا يعرف لها نهايه لا يعرف لها نهاية لا يعرف لها نهاية. فالان الفريق اللي هو عنده بقى الفكر ده ممكن تبتدي تطول الشارع الاسلامي قلت يلا من هي ساقط الحاكم اللي جاي يطلع واحد ساقط اللي بعده. وهكذا ليه ما فيش ضوابط ما فيش شرعيه اما من يكون هناك ضوابط شرعيه الناس ترجع الى كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم فحتى وإن ظلمهم الحاكم مدام ما دام بيحكم بما انزل الله زي يصبرون عليه والى اخره كما قال العلم وصيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا صلى الله عليه وسلم